بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما ما جعل أزواجكم وما جعل أزواج خلاء تظاهرون منهم أمماتكم وما جعل أدعياءكم أبناء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 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وزوجه أمهاتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمؤمنين إلا أن تفعلوا إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّالِحُونَ عَنْهُ صِدْقًا وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءكم انطقتهم ومن أسفل منكم وافزعت الابصار وافزعت الابصار وبلغت قلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلى المؤمنون والزلزلوا زلزالا شديدا وَإِذْ يَقِيلُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَبُّمَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُرًا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَذْهِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُوا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 مَسْؤِرُ الْفِتْنَةِ تَرَاءَتْ وَمَا تَرَبَّثُوا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرا وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا قُلْ إِنِّي 124. ونفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا 125. قل من ذا الذي يعصيكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلهم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم, تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذاب الخوف سنقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولا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 من قضاء نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصالحين بالصدقين ويعذب المنافقين ويعدم المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم.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 يا أيها النبي قل أزواجك إن كن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعك وأسرحك سرا جميلا وإن كن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عدل المحسنين من كن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير ومن يقلت منكنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتِها أجرها نؤتِها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء لستنك نَسٌّ من النساء مِنَ النِّسَاءِ لَيسَ نَسٌّ فلا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرج لتبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تظهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة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 والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا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 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تقع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إن أهل لك أزواجك التي أتيت أزورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبت, نفسها إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علم لا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجئ من تشاء منهم وتأوي إليك من انتشا ومن ابتغيث من من عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينه ولا يحزن ويرضين بما اتيته ولا يحزنن ويرضين بما اتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل ولا ان تبدل بهن من ازواج لو اعجبك حسنهن الا ان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 إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليه ان في ابائهم ولا ابنائهم ولا اخوانهم ولا اخوانهم ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساءهن ولا ما ملكت ولا ما ملكت أي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 يا أيها النبي قل لأسوائجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا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 وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى الْكَافِرِينَ وَاعَدَ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبران فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ بِعَذَابٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَتِ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا كَذَلِكَ الَّذِينَ آَمَنُوا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ ما قالوا وكان عند الله وجها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويضفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أعطنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أيحملناها وأشبقل منها وأشبقل منها وحمراها الإنسان إنه كان ظلما